إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينفس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيكون لك المطلفون من الأعراب شغلتنا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 ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما دورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر يشاء من يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المطلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوا هذا بنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قالوا ياه من قبل فسيقولون بل تحسزوننا بل كانوا لا يفقضون إلا قليلا